خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وصفوة الله من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام فمرح بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري الخامس والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى وهذا المجلس نختم فيه ما يتعلق في الأبواب والفصول التي ساقها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بدلالات الألفاظ ذلك أن ابتدأنا منذ مجلسين في الحديث عن باب المنطوق والمفهوم وفيه تقدم أن الدلالة تنقسم إلى منطوق ومفهوم فما دل عليه اللفظ بنطقه في موضع له أو في محل نطقه فهي دلالة منطوق وما دل عليه في غير ما نطق به أو فيما فهم فيه يسمى دلالة مفهوم والتقدم تقسيم كل من الدلالتين أعني المنطوق والمفهوم وكان آخر ذلك الحديث عن مفهوم المخالفة في مجلس الشهر المنصرم. مجلس اليوم بعون الله تعالى فيه بقية باقية فصلان صغيران ختم بهما المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمفهوم المخالفة ذكر بعض صوره ثم ذكر مفاهيم بعض دلالات الألفاظ التي يمكن أن تكون محلا لدلالة مفهوم المخالفة وختم ذلك بترتيب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 قال المصنف رحمه الله فصل إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما مما لا يصلح لمسكوت عنه فله مفهوم فصل هذا الفصل عن سابقه لأنه ليس أنواع أخرى لمفهوم المخالفة لأنه تقدم في ذلك المجلس أن مفهوم المخالفة أنواع منها مفهوم الصفة وهو أشهرها وأكبرها ومفهوم التقسيم ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد لغير مبالغة ومفهوم اللقب وتقدم معنى كل نوع وتقدم أيضا خلاف من خالف فيه من الأصوليين في اعتباره صالحا لأن يكون محلا للاستدلال بمفهوم المخالفة فيه قال هنا فصل هذه ليست أنواع أخرى هذه بعض الصيغ والأساليب التي تأتي في بعض النصوص الشرعية يمكن أن تفيد مفهوم مخالفة فليست هي بمفهوم صفة ولا شرط ولا عدد ولا غاية ولا لقب لكنها أسلوب ولو كانت نوعا مستقلا لا أدرجها في الأقسام السابقة ولهذا قال إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما يعني أن يأتي النص الشرعي فيقصد نوعا من أنواع ويتوجه إليه بمدح أو ذم، ويكون المدح المذكور أو الذم المذكور غير صالح للمسكوت عنه من بقية الأنواع التي هي قسيم النوع المذكور فإنه يصلح أن يكون له دلالة مفهوم مخالفة مثال ذلك الشهير الواضح عند الأصوليين آية سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون والكلام في سياق الفجار كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم إلى أن قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون من المقصود بالآية؟ نوع أهل النار والعياذ بالله والعقاب أو الذنب للمذكور هو حجبهم عن رؤية الله يوم القيامة إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون نسأل الله السلامة الحجاب عذاب ومن لا يعذب لن يحجب فدل ذلك على أنه لو حجب الجميع لم يكن عذابا مخصوصا بفئة هذا معنى أن يكون الذنب المذكور غير صالح للمسكوت عنه فلك أن تقول طالما خصت هذه الفئة بهذا الذم فالمفهوم أن غير هذه الفئة لا ما تقول لا يحجب فقط أنت تثبت مفهوما مخالف. إذا كان هذا محجوبا فغيره يرى فغيره تثبت له الرؤيا ولهذا كانت الآية الكريمة من جملة استدلالات الفقهاء بل أئمة الإسلام على المسألة المشهورة عند أهل السنة ردا على المعتزلة بإثبات رؤية الله يوم القيامة لأهل الجنة رزقنا الله وإياكم ووالدين وأولادنا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره ونقل أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لما حجب هؤلاء في السخط كان دليلا شوف كان دليلا من أين الدلالة وبمفهوم المخارفة كان دليلا على أن أولياءه يرونه في الرضا وبهذه الآية استدل العيمة أحمد ومالك والشافع وغيرهم رحم الله الجميع على إثبات رؤية الله يوم القيامة ستقول لي لكن هناك ما هو أصرح وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نعم لكن لا يستكفي الفقهاء في الاستدلال على المسألة بدليل واثنين وثلاثة بل كلما أمكن إراد الأدلة على إثبات المطلوب أوردوه وربما كان بعض الأدلة متنازعا فيه فيحشد من بقية الأدلة ما يعضد المسألة التي يريد الاستدلال لها وأنت تعرف خلاف المعتزلة في المسألة وتأويلهم للنصوص فيستدل هناك بدلالة المنطوق وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ويستدل هنا بالمفهوم فيجمع بين دليل منطوق ومفهوم وصريح وغير صريح لإثبات القضية إذا هذه واحدة من الأساليب فلو قلت لك هل هذا مفهوم شرط أو صفة أو غاية تقول وليس هذا ولا ذاك لكنه أسلوب ومعناه ما قال المصنف رحمه الله إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما مما لا يصلح لمسكوت عنه فله مفهوم نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإذا اقتضى حال أو لفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بذكر له مفهوم إذا اقتضى حال هذا أسلوب ثاني أيضا ليس نوعا من أنواع مفاهيم المخالفة بل أسلوب وصيغة تجده أحيانا في بعض النصوص يستخدمها بعض الفقهاء طريقة الاستنباط بدلالة مفهوم المخالفة من هذا الأسلوب ما هو؟ قال إذا اقتضى دليل حال أو لفظ عموم الدليل إذا جاء لفظ عموم أو حال من الأحوال في ذلك الدليل يقتضي عموما في الحكم وأنت لست بحاجة إلى أن تعدد أفراد هذا العام لأن اللفظ عام والحكم قد تناول جميع الأفراد فعندما يخصص بعض أفراد العام بالذكر فله مفهوم مثال ذلك ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض من بقي في خلق الله لا شيء فكل من في السماوات يسجد وكل من في الأرض يسجد ثم خص بالذكر فقال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كثير من الناس ما دخلوا في قوله من في السماوات ومن في الأرض بلى قالوا فتخصيص بعض أفراد العام الذي اقتضى اللفظ دخوله فيه يكون له مقصود أراد شيئا وهو الذي يمكن أن يفاد بمفهوم المخالفة أنه إذا كان كثير من الناس يسجد لله إيماناً وطواعياً فغيرهم ليس كذلك فيه الإباء والكفر والعناد والإعراض عن العبودية لله وهذا أيضاً نوع من أساليب, أساليب الأساليب المفيدة لمفهوم المخالفة كما أشار المصنف نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وفعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب هذه مسألة محل خلاف بين الأصولين هل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم مخالفة يعني إذا فعل شيئا فهل يقال طالما فعل هذا الشيء فمفهوم المخالفة أن ضد هذا الفعل غير مشروع أو فعل شيئا بصفة معينة فيكون غير هذا الفعل بتلك الصفة ليس مشروعا كذلك هذه محل خلاف لكن عند أكثر الحنابلة كما ذكر المصنف أن الفعل النبوي له دليل كدليل للخطاب يعني يمكن أن يفاد منه مفهوم مخالفة ومنع ذلك بعض الحنابلة كابن عقيل وغيره المسألة محل خلاف مثل قول الإمام أحمد رحمه الله لا يصلى على ميت بعد شهر يعني غاية ما يصلى على الميت بعد دفنه إذا قبره لا يتجاوز الشهر وهذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء في المذاهب الأربع منهم منع مطلقا وأن الصلاة لا تكون إلا على جنازة حاضرة ومنهم من أجاز الصلاة على الميت بعد دفنه ومن أجاز فاختلفوا في التوقيت فقيل إلى ثلاثة أيام وقيل إلى شهر وقيل على الدوام هذا الاختلاف هو مبني على جملة من المآخذ في الأدلة احذر جوايات عن الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه أكثر من شهر. دليل هذا ما أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت أم سعد بن عبادة وقد كانت وفاتها سنة خمس من الهجرة رضي الله عنها وهي عمرة بنت مسعود بن قيس قال أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب يعني لم يكن بالمدينة فصلوا عليها ودفنوها قال فلما قدم المدينة صلى عليها وقد مضى لذلك شهر هذا إثبات وليس فيه إلا فعل مرتبط بصفة فأخذ منه الإمام أحمد رحمه الله أن هذا غاية ما يمكن أن يصلى فيه على الميت إذا دفن وأن ما فوق ذلك لا دليل عليه قال وفعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب نعم والحديث وإن كان مرسلا من مراسيل سعيد بن المسيب لكنها من المراسيل الحسان التي يحتج بها بعض الفقهاء نعم قال رحمه الله ودلالة المفهوم كلها بالالتزام ختم أنواع دلالات المفهوم وخالف بهذه القاعدة كل أنواع دلالات المفهوم دلالة التزام ليست مطابقة ولا تضمنا لأنها إنما أخذت بالتلازم يعني اتفقنا على أن المفهوم مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة اتفقنا على أن أخذت ليس من منطوق الدليل لأنه لو أخذ من منطوق الدليل لكانت دلالة منطوق لكن أخذت من غير دلالة المنطوق ولذلك سميناها مفهوم ليش قال هي دلالة أم بالالتزام بمعنى أن النفي في مفهوم المخالفة أن النفي في المسكوت لازم لثبوته في المنطوق ملازمة ظنية لا قطعية. يعني يغلب على الظن أن نفي الحكم عن المسكوت المذ... مذ... ملازم لإثباته للمذكور. تقدمت بكم الأمثلة في المطلقات. يقول الله وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأوجب النفقة بهذا الشرط إن كنا أولات حمل فالمطلقة إن كانت حاملاً وجبت لها النفقة فيلزم نفي الحكم للمسكوت المطلقة غير الحامل يلزم ملازمة ظنية أن يعطى المسكوت حكماً خلاف المذكورين وقل مثل ذلك في كثير مما تقدم معنا في الأمثلة في مجلس الشهر المنصرم أن هذا هو التلازم ولهذا قال هي دلالة التزام وقد تقدم أنها ظنية لا قطعية ولهذا وقع فيها الخلاف وساغ فيها خالفة من خالف من المصورين نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل إنما بكسر وفتح تفيد الحصر نطقا هذا الفصل هو آخر فصول دلالات المنطوق والمفهوم بل هو آخر فصل في المختصر في مختصر التحرير لما يتعلق بدلالات الألفاظ وبعدها يشرع المصنف رحمه الله في أبواب أخرى النسخ وما بعدها من الأبواب فهذا ختام أبواب دلالات الألفاظ هذا الفصل في بعض صيغ الحصر المعتبرة مفاهيمها للحصر في اللغة صيغ تقول إنما الأعمال بالنيات هذا حصر إنما إلهكم إله واحد إنما واحد من أدوات الحصر في اللغة ليست وحدها هذا الفصل في ذكر بعض صيغ الحصر في اللغة ما علاقة هذا بما نحن فيه لأن الحصر يفيد مفهوما نتقول إنما الأعمال بالنيات فدل على أن ما لا نية فيه ليس عملا معتبرا شرعا فحصل الأعمال المعتبرة التي يثاب عليها أصحابها بما استصحب فيه النيات إذن الحصر أسلوب لغوي يفيد مفهومه اعتبارا شرعيا وهو مفهوم مخالفا في هذا الفصل يسوق المصنف رحمه الله بعض صيغ الحصر إنما وغيرها وستأتيك اتباعا بدأ رحمه الله تعالى بإنما وهي أم أدوات الحصر وهي أعظمها وأشهرها الحصر ما هو؟ إثبات الحكم في المنطوق ونفيه عما عداه مرة أخرى الحصر إثبات الحكم في المنطوق ونفيه عما عداه السؤال هل الجملة بلفظها تثبت وتنفي في آن معا؟ هذا محل خلاف الجملة واضحة في إثبات الحكم في المنطوق لكن نفيه عما عداه هل هو مستفاد من النطق أو من الفهم مسلكان شهيران للأصولين وسيأتيك الخلاف فيه قوله رحمه الله إنما وابتدأ بها لأنها كما قلنا هي أم أدوات الحصر الحصر إثبات الحكم في المنطوق ونفيه عما عداه فإذا اعتبرت نفي الحكم عما عدا المنطوق أخذ فهما إذن هي دلالة مفهوم ولهذا أتى بها في هذا السياق قال إنما بكسر وفتح كيف يعني بكسر وفتح؟ إنما وأنما سيان لا فرق بينهما في الدلالة وقد اجتمع في مثل قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون إنما وأنما تفيد الحصرة قال تفيد الحصرة نطقا إيش يعني نطقا أن دلالتها في الحصر يعني بإثبات الحكم للمنطوق ونفيه عما عداه دلالته منطوق وإذا كان كذلك على هذا القول فلا يصلح أن تعدها في دلالة المفاهيم لكنه أوردها للخلاف فيها تفيد الحصر نطقا وهذا عند أبي الخطاب من الحنابل والموفق بن قدامى والفخر إسماعيل وبعض الحنفية وبعض الشافعية ليش نقول بعض الحنفية؟ الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة ومن أثبت منهم إثبات الحكم في إنما ونفيه عن غير المذكور ويقول أنا لا أرى هذا مفهوم مخالف بل هو منطوق فلذلك قالوا به وسيأتيك أيضا إشارة إلى هذا فيما ذهب كثير من الأصوليين وربما أكثرهم مثل القاضي أبي يعلى وابن عقيل من الحنابلة وأكثر الحنابلة إلى أن إثبات الحكم في إنما في الحصر بالمنطوق ونفيه عما عداه بالمفهوم فقالوا دلالته دلالة مفهوم ولهذا وقع الخلاف وأكثر الحنفية والآمدي ومن ينفي مفهوم المخالفة حتى الطوف من الحنابلة يقولون إن الحصر لا يفيد إلا إثبات الحكم للمنطوق وهي تؤكد الإثبات ليس إلا إنما الأعمال بنيات كأنك تقول إن الأعمال بالنيات للتوكيد ولا يرون فرقا في الدلالة ولهم في هذا تقرير يطول ليس هذا موضع ذكره نعم أمثلتها كثيرة يا كرام تمر معكم في النصوص قلنا إنما الأعمال بالنيات إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو قل إنما أنا بشر مثلكم فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام بشريته مع النبوة وقول الله أيضا سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء أي هو حصرا لا يأمر إلا بذلك ولا يسوق العبادة إلا إله المنكر والفحشاء لا إلى طاعة وقربة إطلاقا إنما الصدقات للفقراء والمساكين أفاد حصر مصارف الزكاة في هذه الأصناف فلا يجوز صرفها إلى غيرهم ومثلتها كثيرة جدا إنما أنت نذير إنما أنا من أنت منذر ونحوها أيضا ستأتي في أمثلتها بعض دلالات الأخرى نعم أحسن الله أريكم قال رحمه الله وقد ترد لتحقيق منصوص لا لنفي غيره ما هي؟ إنما, إنما ربما قال هي للحصر كما قال في البداية تفيد الحصر ثم قال وقد ترد لتحقيق منصوص يعني للتوكيد لا للحصر ما الفرق؟ التوكيد إثبات الجملة يعني يكون معناها مرادف لإنا لا غير وأما الحصر ففيها إثبات الحكم للمنطوق نفيه؟ عما عداه قال انتبه ليس كل إنما في الأدلة تجري عليها القاعدة فتعتبر دلالة دلالة حصر لأن ذلك سيورث إشكالا في تفسير بعض النصوص يعني قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما أنت نذير هل انحصرت رسالته عليه الصلاة والسلام في النذارة الجواب لا هو بشير ونذير هو إمام وخطيب هو قاضي وحاكم هو زوج وأب وهكذا فإذا هو لم ينحصر عليه الصلاة والسلام في شخصه الكريم في هذه الآية طب كيف نقول إنما للحصر قال هذا مثال لبعض النصوص التي لا يراد فيها الحصر بل قال للتحقيق الحقيقة أو لتحقيق منصوص ومثله قوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد يراد به التأكيد لا الحصر فقط أراد ذلك للتنبيه على مواضع إنما في النصوص الشرعية نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وصديقي أو العالم زيد ونحو ذلك ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا طيب هذه صيغة ثانية من صيغ الحصر انتقل إليها المصنف رحمه الله قلنا ما الصيغة الأولى في الحصر إنما وأنما تفيد الحصر نطقا عند أكثر أو عند بعض الحنابلة وفهما عند غيرهم الصيغة الثانية من صيغ الحصر حصر المبتدأ في الخبر حصر المبتدأ في الخبر هي أيضا من الصيغ التي يراد بها الحصر وله صورتان الأولى نحو قولك صديقي زيد مبتدأ عام تخبر عنه بخاص مبتدأ عام صديقي وأنت عرفت أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم كأنك تقول أصدقائي في الدنيا زيد فأنت حصرت المبتدأ في الخبر والصورة الثانية أن تقول العالم زيد أو زيد العالم بشرط أن تكون أل في قولك العالم ليست للعهد بل للحقيقة أو للشمول والاستغراق فأنت أيضا حصرت المبتدأ في الخبر يعني كأنك قلت إنما العالم زيد وإذا قلت إنما أفادت الحصر أثبت الحكم للمنطوق ونفيته عما عدا كأنك تقول لا عالم في البلد إلا زيد فإذا العالم زيد كمثل قولك إنما العالم زيد فيها دلالة حصر فلو قال قائل لكن لا, لا أدات للحصر هنا نقول لا أدات إنما وأنما لكن الأسلوب أسلوب حصر ما حصر المبتدأ في الخبر وأعطاك أمثلته قال ومنها أيضا قول الله سبحانه وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحريمها التكبير بهذا الحديث النبوي استدل بعض الشافعية والحنابلة على تعيين لفظتي التكبير والتسليم في الصلاة فلا تنعقد الصلاة في تحريمها بغير لفظ الله أكبر خلافا لبعض الحنفية الذين جوزوا غير هذا اللفظ لانعقاد التحريم في تكبيرة الصلاة في الدخول فيها أين وجه الدلالة؟ قالوا الحصر أين الحصر؟ ما قال إنما تحريمها التكبير هو الأسلوب حصر المبتدأ في الخبر كأنه قال التكبير في الصلاة تحريمها فحصر فلا غير التكبير يقوم مقامه التسليم في الصلاة تحليلها خلاف لبعض الحنفية قالوا يتحلل إذا انتهى من التشهد ولو بالقيام الانصراف لا يشترط التسليم هذا الدليل من أدلة البعض الحنفية الشافعية والحنابلة الاستدلال به على انحصار تحريم الصلاة في التكبير وتحليلها بالتسليم فإن قلت ما وجه الدلالة بأي قاعدة استدل فيقال بصيغة الحصر وما الحصر ما الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا هم يريدون هذا الجزء أن الحديث دل على نفي غير التكبير وعلى نفي غير التسليم فلو قال المخالف لكن الحديث ما ذكر شيء يقول هذا أسلوب حصر والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا فهذا أيضا من الأمثلة كما أراد المصنف الإشارة إليه رحمه الله تعالى فأنت لما تقول تحريمها التكبير وتحليل والتسليم منع الحنفية هذا الاستدلال لأنهم يمنعون مفهوم المخالفة فهم حتى لو قالوا بالحصر لا يعدون إثبات الحكم في المسكوت مأخوذا من هذا الحديث بمفهوم المخالفة كما قلت زيد العالم أو زيد صديقي أو صديقي زيد حصرت صداقتك في زيد حصرت العلم أيضا في زيد وهذا نحو من الاستدلال الذي يراد به الحصر لإثبات حكم في جهة ونفيها في جهة أخرى نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله نعم قال في آخر الجملة تفيد الحصر نطقا هذا الأسلوب حصر مبتدأ في الخبر مثل صديقي زيد العالم زيد تحريمها التكبير تحليلها التسليم قلها صيغة حصر واسمها حصر المبتدأ في الخبر هذه هل تفيد نفي الحكم عن غير المذكور نطقا أو فهما قال تفيد الحصر نطقا وإذا قلت نطقا أصبحت كالنوع الأول في إنما فادت الحصر نطقا فانظر الآن كيف يقرر المصنف رحمه الله ترجيح الذي اختاره وهنا اختيار القاضي أبي يعلى والموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية والمحققين أن إفادة نفي الحكم عن غير المذكور في أسلوب حصر المبتدى في الخبر دلالة منطوق وقيل فهما هذا قول آخر عند الأصولين وهو الذي اختاره الغزالي وبعض الفقهاء السؤال هل يصلح أن أعد هذا من مفاهيم المخالفة؟ عندما يعده دلالة منطوق فلا يصلح بل هو دلالة نطق يقول أصلا جملة صديقي زيد هي تساوي ليس لي صديق إلا زيد هي تساوي إنما أصدقائي من الدنيا زيد في الدلالة يجعلونها واحدة فيقول هو حصر لكن هل هي منطوق أو مفهوم فالذي رجحه المصنف كالصيغة الأولى وهي إنما جعلها دلالة منطوق نعم قال رحمه الله ويحصل حصر بنفي ونحوه واستثناء تام ومفرغ هذه الأسلوب الثالث من أساليب الحصر الحصر بنفي وإلا أو تقول بما وإلا بعضهم يسمي النفي أو الحصر بما وإلا ما أنا إلا رسول ما أنا إلا نذير ما أنا إلا ناصح ما وإلا لكن بدل ما تقول ما وإلا هي ليست خاصة بما في أدوات النفي وليست خاصة بإلا في أدوات الاستثناء بل كل أدوات النفي فإذن الصياغة أو التعبير الأدق أن تقول الحصر بالنفي والاستثناء سواء كان النفي بما أو بأخواتها لا وليس ولم وإن وإن وأما كلها تفيد النفي وكذلك الاستثناء سواء كان بليس أو بغير أو بإلا أو بسوى ونحوها من أدوات الاستثناء إذن الصيغة الثالثة من صيغ الحصر هي بالنفي والاستثناء قال رحمه الله ويحصل حصر يعني من صيغ الحصر بنفي ونحوه ما نحو النفي الاستفهام ونحوه الشرط يعني مثلا فهل يهلك إلا القوم الظالمون كأنه قال ما يهلك إلا القوم الظالمون ليس نفيا لكنه استفهام فأراد إذ فقال بنفي ونحوه قال يحصل بنفي واستثناء إذن هو النفي والاستثناء وسواء كان الاستثناء تاما أو كان مفرغا مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي أين النفي؟ لا والاستثناء إلا كأنه قال إنما النكاح بولي إنما حصر ولا وإلا حص. إذن الاستثناء مع النفي يفيد الحصر ما معنى الحصر إثبات الحكم في المنطوق ونفيه عما عداه ما المنطوق لا بد من الولي في النكاح ما المفهوم لا يصح نكاح من غير ولي هذا هو الحصر إذن أسلوب النفي مع الاستثناء يفيد الحصر ومثله قال فهل لك إلا القوم الفاسقون إذا هذا النفي سواء كان نفيا أو شرطا أو استفهاما وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ما أداة نفي وإلا استثناء تفيد حصر رسالة الرسل عليهم السلام في البشارة والنذار وكل ما جاء به الأنبياء من الوحي قائم على هذا المعنى العظيم هذا قال هذا النوع من الحصر قال به كثير من منكري مفهوم المخالفة إذن هو قوي في الدلالة وأقصد به غير الحنفية كالباقلاني والغزالي وأما الحنفية فعلى أصلهم في نفي مفهوم المخالفة حتى في مثل هذا النول طيب هل هو دلالة منطوق أو مفهوم الراجح أيضا أنه دلالة منطوق في حصره قال المرداوي صاحب الأصل في التحريق قال وإنما ذكرته في المفاهيم تبعا للمشهور في كتب الأصول يعني الاستثناء مع النفي من أقوى صيغ الحصر وهي في صياغتها تدل لها دلالة يعني كان يقول كان يمكن أن يقول أن لا بد من الولي في النكاح أو شرط صحة النكاح الولي فإذا قال لا نكاح إلا بولي أراد أمرين أراد إثباتا ونفيا هم يقولون ألا ترى أن الصيغة أصلا متكونة من نفي واستثناء؟ قالوا الاستثناء للإثبات والنفي للنفي فأراد إثباتا ونفيا أراد حكمين في جملة واحدة إثباتا خرج بالاستثناء ونفيا على أصل الجملة لا نكاحة هذا نفي وأخذ الإثبات من ضده بالاستثناء فعلى كل حال هو أيضا من محلات الخلاف في مسألة نوع الدلالة والراجع عند الأصوليين أنه دلالة منطوق والمصنف رحمه الله إنما أت به كما أسلفت باعتباره تابع للمشهور في أكثر كتب الأصوليين نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وفصل مبتدا من خبر بضمير الفصل هذا الأسلوب الكم الرابع من أساليب الحصري فصل المبتدا عن الخبر بضمير فصل ضمير فصل هو أو هم ونحوه من ضمائر الغائب يعني تقول زيد عالم لكن لما تقول زيد هو العالم فصلت بين المبتدى والخبر بضمير تريد الحصرة فلها دلالة وأنت كما تسمع ترى فرقا في الدلالة بين الجملتين زيد عالم زيد هو العالم وأمثلة هذا في النصوص الشرعية كثيرة إن شانئك هو الأبتر ولو قال إن شانئك الأبتر صح الكلام وفهم تماما لكن لما قال إن شانئك هو الأبتر أراد حصر هذا الحكم وهو كونه أبتر مقطوع الذكر لا عقب له في من يكون شانئا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقد كان قطع الله ذكر مبغضه عليه الصلاة والسلام وحتى دفن فلا يعرف في تاريخ ولا في حاضر إلا بالسوأة والمذمة المذكورة في الآية الكريمة مثل قوله تعالى فالله هو الولي ولو قال فالله الولي لأفادت لا الجملة فالله هو الولي يعني لا ولي سواه هذا حصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه وإن جندنا لهم الغالبون ولو قال إن جندنا لغالبون لأفاد لا تماما فما معنى لهم الغالبون الفصل بين المبتدا والخبر الحصر يعني لا يكون غالبا إلا من كان جندا لله عز وجل إن الله هو الغفور الرحيم وفي كثير من الآيات إن الله غفور الرحيم فلما يأتي في بعض الآيات فصل بين المبتدا والخبر بضمير الفصل فلها دلالة إضافية ما هي هي الحصر وأن المسرفين هم أصحاب النار ولو قال أن المسرفين أصحاب النار لصح الكلام واستقامت الجملة لكن لها دلالة أخرى مضافة وهي دلالة الحصر إذن هذا أيضا من أساليب الحصر فأفاد رحمه الله تعالى الآن في هذه الجمل السابقة أربعة, أربعة أنواع من أنواع أو أربعة صيغ للحصر أولها إنما وأنما ثانها حصر المبتدأ في الخبر ثالثها النفي مع الاستثناء رابعها فصل مبتدئ عن الخبر بضمير الفصل نعم. أحسن الله أريكم قال رحمه الله ويفيد الاختصاص وهو الحصر تقديم المعمول هذا الخامس وهو الأخير من صيغ الحصر التي ختم بها المصنف رحمه الله وهو أسلوب الاختصاص ما الاختصاص؟ أن تقدم المعمول على عامله ما المعمول؟ مفعول به خبر يقدم على المبتدأ، حال تقدم على صاحبها، ظرف يقدم على الجملة إلى آخره عندئذ لا فائدة في هذا التقديم سوى الاختصاص ومن أشهر أمثلته الآية الكريمة في الفاتحة إياك نعبد أين الفعل؟ نعبد وإين المفعول؟ المفعول الأصل أنه الكاف، ك فإذا قدمت الكافة على الفعل لا تقول كا نعبد تقول إياك فإذا قدمت الكافة التي أصلها أن تكون مفعولا للفعل نعبدك فقدمت المفعول إياك نعبد ونعبدك تفيد معنا واحدا أننا نعترف بعبوديتنا لله لكن فرق بين نعبدك وإياك نعبد إياك نعبد حصر بل, بل صح لغتنا أن تقول اختصاص تقديم المعمول على عامله تقديم المفعول على فعله يفيد الاختصاص بمعنى أنك تخص المقدم وهو هنا المقصود به لفظ الجلالة أو الذات الإلهية قدمته على الفعل لأنك تفيد اختصاصا هذا المقدم وهو الرب عز وجل بالعبودية فلا يعبد سواه ألا هذا الأسلوب اسمه اختصاص السؤال هل يفيد الحصرة الآن فهمنا أسلوب الاختصاص وعده المصنف رحمه الله تعالى واحدة من أدوات الحصر وصيغ الحصر ففهمنا المعمول إياك نعبد ومثل قوله بل الله فاعبد كان يمكن أن يقول بل فاعبد الله فلماذا قدم لفظ الجلالة؟ تقديم المعمول يفيد الاختصاص عرفت معنى الاختصاص السؤال هل هذا يفيد الحصر؟ قال المصنف رحمه الله ويفيد الاختصاص يعني الاختصاص واحدة من صيغ الحصر السؤال هل الاختصاص يدل على الحصر هكذا رجح المصنف رحمه الله وهو رأي الجمهور أن الاختصاص هو الحصر لكنه بلاغيا عند البيانيين يسمونه أسلوب اختصاص لكن حيث الدلالة أيضا يدل على الحصر ونازع في ذلك بعض الأصوريين وخالف فيه السبكي أيضا وقال ليس معنى الاختصاص الحصر قل هذا شيء وهذا شيء الاختصاص افتعال من الخصوص والخاص مركب من عام ومعنى يفصله قال وإنما فهمنا الحصر من نحو قوله إياك نعبد من خارج من السياق لا من اللفظ بدلالة عدم اضطراد دلالة الحصر في أمثلة أخرى حصر فيها اختصاص يتقدم المعمول ولا يفيد الحصر قال مثل غير دين الله يبغون المعمول غير دين الله الفعل يبغون فقدم المفعول على فعله قالوا أنت كما ترون ليس مراد أن ننكار كونهم لا يبغون إلا غير دين الله بل كونهم يبغون غير دين الله مطلقا يقول لو وجدت بعض النصوص لوجدتها لو أن أنها ليست فيها معنى الحصر في أسلوب الاختصاص والذي قرره المصنف رحمه الله هو الذي عليه الجمهور أن من أساليب الحصر الاختصاص هذه إذن خمس صيغ للحصر أوردها المصنف إنما وأنما والاستثناء والنفي وحصر المبتدأ في الخبر والفصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل وأخيرا أسلوب الاختصاص عدها كلها من مفاهيم المخالفة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأقوها استثناء وحصر بنفي فما قيل إنه منطوق فحصر مبتدا فشرط فصفة مناسبة فعلة فغيرها فعدد فتقديم معمول ختم الفصل رحمه الله بهذه الفائدة وهي مراتب المفهوم من حيث القوة ما فائدتها؟ نعم عند التعارض إذا تعارضت الأدلة يعني أنا أقول بقول أن قلت بقول مخالف في مسألة ما فأوردت أنا دليلا وأوردت أنت دليلا ودليلي مفهوم مخالفة ودليلك مفهوم مخالفة واحدة من أدوات الترجيح بين المفاهيم إذا تعارضت رتبتها ووزنها وقوتها أعطاك هنا ترتيب مفاهيم مخالفة من حيث القوة قال أقواها الاستثناء أي استثناء؟ الاستثناء مع النفي مثل؟ فعلم أنه لا إله إلا الله لا نكاح إلا بولي وأمثلة وكثيرة تقدمت معك في أثناء الدرس الاستثناء مع النفيق قال مراتب المفهومين السؤال أما قلنا إن هذا منطوق الاستثناء مع الحصر قال المصنف رحمه الله تعالى ويحصل حصر بنفي ونحوي واستثناء تام ومفرر تقدم معك أن الراجح في المسألة أنه دلالة منطوق فلهذا إذا أردت ذكر هذا في المراتب فلابد أن تقيد هذا عند من يقول بأنه مفهوم فمن يعده دلالة مفهوم هو من أقوى مراتب المفهوم ومن عده منطوقا فقد خرجنا من هذا التقسيم والترتيب الثاني قال فحصر حصر ماذا؟ حصر المبتدى في الخبر الأسلوب الثاني من أساليب الحصر حصر المبتدى في الخبر يليه ثانيا في الترتيب من حيث القوة فحصر بنفي ثم قال فما قيل إنه منطوق كل نوع من المفاهيم كان فيه خلاف قال فيه بعض الأصوريين بأنه دلالة منطوق يأتي ثانيا في الرتبة لما؟ قال يكفيك من قوته أن عده بعضهم دلالة منطوق حتى لو كان القول بأنه منطوق قولا ضعيفا حتى لو كان القول ضعيفا لكن حسبك أنه من القوة عند بعضهم عده منطوقا يعني كأنه لشدة وضوح الحكم فيه يؤخذ من منطوق اللفظ لا من مفهومه حتى لو كان القول بهذا ضعيفا فعد ذلك مثل ماذا؟ مثل مفهوم الغاية مثل مفهوم الحصر بإنما الذي تقدم أيضا أن فيه خلاف هل ودلالة منطوق أو دلالة مفهوم فيه خلاف قال فكل نوع من المفاهيم جاء الخلاف في عده منطوقا ثم قال فحصر مبتدئ الذي تقدم حصر المبتدئ في الخبر فشرط عدنا الآن بعد الأساليب إلى أنواع المفاهيم مفهوم الشرط يأتي في هذه المرتبة ثم صفة مفهوم الصفة الصفة أنواع قد تكون مناسبة وقد تكون غير مناسبة فإن كانت الصفة مناسبة فهي في الرتبة بعد مفهوم الشرط طيب ما مثال الصفة غير المناسبة كل شيء من المفاهيم غير الصفة والشرط يصلح أن يسمى مفهوم صفة كما تقدم في المجلس الماضي يعني مفهوم العلة مفهوم العدد مفهوم الغاية مفهوم... كل ذلك يصلح أن يكون مفهوم صفة لأنه ليس من الصفات بمعنى الوصف المعتبر المناسب دخلت العلة ودخل الظرف ودخل الحال فلما قال مفهوم الصفة قال المناسبة ثم قال فعلة يعني مفهوم العلة النص على العلة فيأخذ من عكسها أو من ضدها خلاف حكم المنطوق للمسقوت عنهم ثم قال فغيرها غيرها من أنواع المفاهيم ماذا بقي ما بقي إلا مفهوم الظرف والحال ولو قلت العدد فقد نص عليه قال فعدد فمن أضعف أنواع مفاهيم المخالفة مفهوم العدد ولم يذكر اللقب لأن الراجح عند الكافة أنه ليس معتبرا ومن قال به فقول شاد ضعيف جدا عند الأصوليين وآخر هذه الأساريب المفيدة للحصر في إفادة مفهوم المخالفة تقديم المعمولي الذي ختم به المصنف وما سميناه الاختصاص إياك نعبد بل الله فاعبد ونحوها من الأمثل قال هذا تأتي أخيرا في آخر المراتب التي يمكن أن تكون فإذا أقوى المراتب كما تقدم الاستثناء مع النفي وأضعفها أسلوب الاختصاص وهو تقديم المعمول ويأتي في المنتصف بينهما لكن من أعلى المراتب في المنتصف كل دلالة مفهوم قيل إنها مفهوم دلالة منطوق كالحصر بأنما ومفهوم الغاية ونحوها لما قيل إنه منطوق ويأتي في المنتصف ما بين ذلك حصل المبتدأ في الخبر ومفهوم الصفة المناسبة وغير المناسبة مفهوم الشرط مفهوم الظرف والعلة والعدد إلى آخره تم بهذا كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل وبه تم مجلسنا اليوم ولا شيء نبدأ بعد فيه إلا الأبواب الأخرى في أدلة ومسائل أخرى من أبواب الأصول مبتدئين بباب النسخ قادما إن شاء الله في القياس وما بعده من الأبواب ونسأل الله عز وجل كما يسر لنا هذا المجلس أن يسر لنا بقية أبواب المتن اتباعا حتى يتم لنا على خير وسلام ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وخير وهداية ورشد وبركة مع ما يكتب لون فيه من الأجر والمثوبة بإخلاص النية التي يكرمنا بها جل وعلا وقد جمعنا سبحانه وتعالى في رحاب مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم راجين أن يكون ذلك مسيرا نتفقه به في دين ربنا عز وجل في كلامه سبحانه وتعالى وفي كلام نبيه عليه الصلاة والسلام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين وأتم علينا يا ربي نعمتك وفضلك وجودك وإحسانك وأنت أكرم الأكرمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضى عنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة وجا وبلغنا فيما يرضيك عنا أما اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا اللهم أمننا في الأوطان والدور وأصلح وأرشد وسدد الآئمة وولاة الأمور وفق يا رب ولاة أمرنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا رب العالمين وأصلح لهم النية والبطانة والقول والعمل وأنت أكرم مأمول وأعظم مسؤول سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر